له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسطك Faihe ila almāi liabluv faao, maa huo bibaligihe Oma Walilahi man fis wa karahun wa zilaluhum رب السماوات والأرض قل الله قل دُونِهِ من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْغُلُمَاتُ وَالنُومِ amja'alu lillahi shuraka akhlaquka khalquhu fatashabaha lkhalqu 'alayhim qulillahu khaliqu kulli انزلا من السماء ماء فسالتا وديان بقدر زاف html امل السيل زبد التراب و يوقدون عليه في قَرِيبَتْ رَأْحِ الْيَتِيمِ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَجْعَلُ رِبُّ اللَّهِ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فأما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 للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس